الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد ذكر أهل العلم أن الحديث في ذم الخوارج صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشر طرق خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري بعضها فمنها ما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ففي هذا الحديث من الفوائد الجليلة أن تحصيل أعمال الجوارح سهل بخلاف تحصيل أعمال القلوب فإنه صعب عسير إلا على من يسره الله عز وجل عليه فهذا الرجل استطاع أن يعفي لحيته وأن يشمر إزاره لكنه لم يستطع أن يحسن بالنبي ظنه فسهل عليه أن يقول اتق الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيها الاخوه أمر جليل ينبغي أن يتنبه له الناس وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلما فسد قلب هذا الرجل ساء بالنبي ظنه ولم يستطع أن يسلم لبعض أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان سهلا عليه أن يعفي اللحية وأن يقصر من ثوبه لكن ما الذي لم يستطع أن يحصله أن يسلم قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كلاما مرا كالعلقم بل هو أشد وفي الصحيحين أن الزبير رضي الله عنه خاصم بعض الأنصار في شراج الحره فقسم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير اسقي يا زبير أي افعل هذا اولا ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك أي هكذا تجور للقرابة من الذي فات هذا الرجل عمل القل بالخشية الله ومحبته وتعظيمه وتعظيم نبيه ولم يفز من فاز إلا بهذا وقد رب الله عز وجل عباده على هذا أن يحصل العبد أعمال القلوب فكم خسرت الأمة كثيرا من هؤلاء الذين يقبلون على العلم درسا وتحصيلا يقبلون على علم الآلة لكنهم لا يريدون علم القلب فمع تحصيلهم لعلم الاله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 فاته عمل القلب فلم يفتش ما فيه من الحسب فاختار نار جهنم على الإيمان أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة لماذا لم يراعوا قلوبهم وفي الصحيح من حديث يوسف بن ماهكل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 فقال يا ام المؤمنين أريني مصحفك قالت لما قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف وذلك أن ترتيب سور القرآن عند أهل العلم باجتهاد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابن بطال لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب ترتيب الصور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والنحل قبل الكهف وأما ما جاء عن السلف في النهي عن قراءة القرآن منكوسا فإنما المراد به أن يقرا من آخر الصورة إلى أولها وكان جماعة يصنعون هذا في القصيدة من الشعب مبالغة في حفظها وتذليلا لألسنتهم بسردها فنهى أهل العلم أن يفعل هذا بالقرآن لأنه محرم فكانت الصور مرتبة في مصاحف الصحابة على غير اتفاق بينهم وهذا قبل أن يرسل عثمان رضي الله عنه بالمصحف المتفق عليه إلى سائر الأمصار فكأن هذا العراقي رأى اختلاف نسخ المصاحف فأراد أن يجعل نسخته على مصحف عائش وهذا كله من هذا الرجل بحثا عن الظاهر وليس عن العمل بالقرآن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 لقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزن لقالوا لا ندع الزنا ابدا لقد نزل بمكه على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجاريه العب بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ارادت عائشه رضي الله عنها ان القلب إذا عمره صاحبه بذكر الجنة والنار فامتلى بخشية الله عز وجل وبتعظيمه ثم جاءه الأمر امتثل، لكن الأوامر لو نزلت على قلب خرب من هذه الأعمال فإنه لا يسلم لو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا متى استجاب الصحابة لما عمروا قلوبهم بأعمال القلوب وكان بين رجل فارق الإسلام لما سمع بخبر إسراء النبي وبين قول أبي بكر إن كان قال لقد صدق ما هو الفارق قلب أبي بكر ما سبقهم بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وفي مصند الإمام أحمد وفي مصنف عبد الرزاق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآمة رجل من اهل الجنه فطلع رجل من الانصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المره الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته ايضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما فقال إني لا حيت أبي أي خاصمته فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعل قال نعم قال أنا بن مالك رضي الله عنه فكان عبد الله يقول ويحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاثة فلم يره يقوم من الليل شيئا فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبينها بغضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث موارد يطلع عليكم الآن وجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث موارد فرأيت أن آوي إليه حتى أنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هو إلا ما رأيت قال عبد الله فلما وليت دعاني وقال ما هو إلا ما رأيت إلا اني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله له قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق وكان عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار فما الذي بلغ بهذا الرجل قلبه سلامة قلبه من الغش وسلامة قلبه من الحسد والحقد ومن اراده العلو في الأرض لما سلم قلبه سلم من النار بدنه إن تحصيل أعمال الجوارح بدون أعمال القلب قل ما يستفيد صاحبها أيها الاخوه ليس يسيرا أن تعالج قلبا لكنك لا تنجو إلا بصلاحه فراجعوا قلوبكم فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فاعلم أيها العبد أن القلب إذا حمل المسلمين غشا فسد عليه أمره ولو حصل صاحبه العلم الظاهر وأنت ترى في كثير من حال الناس إذا جرت المناظرات بينهم أو رد بعضهم على بعض ترى كل واحد يحب أن يخطئ صاحبه وفي هذا من مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن أراد أن يخطئ بعض الناس فليس هذا من كمال الإيمان بل هو من الغش للمسلمين فمن ابدى النصيحه التي عليه أحب أن يصيب الناس وكان الشافعي يقول ما نظرت أحدا فاحببت أن يخطئ وبهذا تكثر الخصومات بين الناس وقد ذكر المزي لتهذيب الكمال بسنده عن عمرو بن علي الفلاس انه قال رأيت يحيى ابن معين حدث بحديث عبد الله بن بكر ابن عبد الله عن الحسن في مسجد الجامع في الوصية فقال له عفان بن مسلم ليس هو هكذا قال عمرو بن علي فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال هو كما قال عفان والله لقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان تنظر إلى سلامة القلب يرد عليه في مجمع الناس ويخطئه ثم هو يسال ربه الا يكون عفان قد اخطا ويدعو الله ان يكون هو المخطئ فهذا من سلامه الصدر نعم ولهذا يقول الامام ابن بطه في ابانته الكبرى ان من كره الصواب من غيره ونصر الخطا من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه لأن الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك افترض عليك قاعته فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه به فهو من المتكبرين على الله ومن نصر الخطا فهو من حزب الشيطان فكم ممن يتصدى لتعليم الناس هو من حزب الشيطان كم بين قول يحيى والله لقد سالت الله الا يكون عندي على خلاف ما قال عفان وكم بين حضور رجل مجلس بعض الشيوخ ليقف على خطا وقع منه ويسر به ويفرح لينشره في العالمين وكم بين بحث رجل في الكتب ليرد على من رد عليه ويلوي اعناق النصوص نصوة لنفسه نعم فرق كبير بين ان يعالج الرجل ثوبه فيقصره ولحيته فيعفيها وبين ان يعالج حسدا في قلبه وحقدا في ضميره وكبرا في نفسه ورياء في عمله ومحبه لمحمده الناس ورغبه في الفخر والاختيار ايها الناس اقبلوا على قلوبكم فاصلحوا من فسادها فإن الله عز وجل اشترط للنجاة سلامة القلب فقال تعالى لا ينفع مال ولا بنون إلا من آت الله بقلب سليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها